يخرجون من القبور كأنهم في سعيهم إلى موقف الحساب جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسير مسرعين إلى الداع إلى ذلك الموقف يقول الكافرون هذا اليوم يوم عسير لما فيه من الشدة والأهوال ولما ذكر الله إعراض الكفار عن دعوة رسولنا صلى الله عليه وسلم أخبره بأن الأمم السابقة كذبت رسلها تسليه له فقال كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر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 فَدَعَا نوحٌ رَبَّهُ قَائِلًا إِنَّ قَوْمِي غَلَبُونِي وَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لِي فَاِنْتَصِرْ مِنْهُمْ بِعِقَابٍ تُنْزِلُهُ عَلَيْهِمْ فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُتَدَفِّقٍ مُتَتَابِعٍ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 فكيف كان عذابي للمكذبين؟ وكيف كان إنذاري بإهلاكي لهم؟ ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ ولقد سهلنا القرآن للتذكر والاتعاض فهل من معتبر بما فيه من العبر والعظات؟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 إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيْحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍ إِنَّا بَعَثْنَا عَلَيْهِمْ رِيْحًا شَدِيدَةً بَارِدًا فِي يَوْمِ شَرٍ وَشُؤْمٍ مُسْتَمِرٍ مَعَهُمْ إِلَى وُرُودِهِمْ جَهَنَّمٍ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 كذب الثمود بما أنذرهم به رسولهم صالح عليه السلام فقالوا ابشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر فقالوا مستنكرين أنا اتبع بشرا من جنسنا واحدا إنا إن اتبعناه في هذه الحالة لفي بعد عن الصواب وانحراف عنه وفي عناء أألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب اشر أأنزل عليه الوحي وهو واحد واختص به دوننا جميعا لا بل هو كذاب متجبر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 وكيف كان إنذاري لغيرهم بعذابهم إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر انا بعثنا عليهم صيحة واحدة فأهلكتهم فكانوا كالشجر اليابس يتخذ منه المحتضر حظيره لغنمه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 إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّا آلَ لُوطٍ نَجَّيْنَاهُمْ بِسَحَرٍ إِنَّا بَعَثْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا تُرْمِيهِمْ بِالْحِجَارَةِ إِلَّا آلَ لُوطٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمْ يُصِبْهُمُ الْعَذَابُ فَقَدْ أَنْقَذْنَاهُمْ مِنْهُ إِذْ سَرَى بِهِمْ قَبْلَ وُقُوعِ الْعَذَابِ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ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 بل الساعه التي يكذبون بها موعدهم الذي يعذبون فيه والساعه اعظم واقسى مما لقوه من عذاب الدنيا يوم بدر ان المجرمين في ضلال وسعر ان المجرمين بالكفر والمعاصي في ضلال عن الحق وعذاب وعناء يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر يوم يجرون في النار على وجوههم ويقال لهم توبيخا ذوقوا عذاب النار إنا كل شيء خلقناه بقدر إن كل شيء في الكون خلقناه بتقدير سابق منا